وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ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 وصاحبهما في الدنيا معروفه والتابع سبيل من أنا بئي ثم إلي ما رجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إننا إنتكم إذ قال حبة من خردل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 إن الله لا يحب كل مختال فخو وقصد في مشيك وضد صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله الله On